Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Al-Filam. Tilkä هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 إلى إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنكم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة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 للله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر والبحر يمد من بعده سبعة أبحر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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, وسخر الشمس والقمر كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَنُونَ قَبِيرٌ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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم وَلَا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام